إلى من عاش معنا زمنا ثم فقدناه عد إلى مجالس الصالحين ومصاحبة الطيبين لما يا صاحي أخطأت الطريقة لما أبدلت بدرب الرفيقة لما يا صاحي أخطأت الطريقة لما أبدلت بالدرب الرفيقة لما أسلمت للشر قيادا وخاطبت الغواني والنعيقا لقد نبئت عن نفس جموح إلى الشهوات دنسة الخلق لقد نبئت عن نفس جموح إلى الشهوات دناسات الخالقه وغبطتم في بحار الله عشقا أظن البحر يا صاحي عميقا ومن طلب اللذات في حرام تجرع كأسها كذراً وضيقاً ومن طلب اللذاذة في حرام تجرع كأسها كذراً وضيقاً وأردت وأردتك المفاتن ذا افتراس وبالأمس القريب فتا رقيقا أتذكر أمسنا أحييت غرقا فأما اليوم قد صرت الغريقا أتذكر أمسنا أحييت غرقا فأما اليوم قد الغريق أتذكر إذ تلوت الآية عذبا فأسعدت المجالس والصديقا أتذكر إذ مدت إلي كافا وإذ عهدتني عهدا وثيقا أتذكر إذ مدت إلي كافا وإذ عهدتني عهدا وثيقا بأن إخانا في الله باق ولكن العهود بدت بريقا لكم قسمتني في الله حبا شدوت به على الدنيا مفيقا لكم قسمتني في الله حبا شدوت به على الدنيا مفيقا لكم وسيتني في الضيق تجنو غمام الهم عن حال رفيقا لكم بتنا سويا وارتحلنا قصدنا مكة البيت العتيقا لكم بتنا سويا وارتحلنا قصدنا مكة البيت العتيق رفانها كفاً ضارعات يا رباه ظلك والرحيق فيا لله من خل عجيب تقل بحله يبكي الصديق فيا لله من خل عجيب تقل بحله يبكي الصديق أما قد آن يا صاح رجوع فقد أكثرت لي الدنيا الصفيق بعيد دنيا وما حملت وأقبلت إلى الرحمن أوبن شفقة دعي الدنيا وما حملت وأقبل إلى الرحمن أوبن شفقة دعي الدنيا وما حملت وأقبل.